يا ليلي يا ليلي يا عيني يا يا, يا ليلي أحب الراجل اللي يكوني أبويا وأخويا كمان يأسى علي مغلق. بس بشق وحنان يعيني li ni ni ni ni ni ni ahib el hamas el rajul el sedid el dimagh